هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أفير يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون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 لذي ينقلبون